سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسجدان والسماء رفعها 112. واقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان 113. وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من النار جن من النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء خرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 116. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 118. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 يسألهما في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي ما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي ما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعت أن ت ودو منا قدار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فباي آلاء في السماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه, لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن فبأي آلاء 119. يعرف المجرمون بسيناهم فيأخذ بالنواصي والأقدام 110. فبأي آلاء ربكما تكذبا 111. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 116. على فرش بطائلها من استبرق وجل الجنتين دان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس, لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان 123. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطلثهن عنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان 111. متكين على رفرف خضر وعبقر حسان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. تبارك اسم ربك